ماجور ان شاء الله جميعا ماجورين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم عندي نقطتين اريد اوضحها للاخوه النقطه الاولى التدخين جماعه الطالبون وحقوقكم من الحكومه وانت أقل, اقل شيء قدام اخوانك ما تقدر تقف التدخين وتاذيهم هاي خلصنا النقطه الاولى النقطة الثانية يا إخوان والله أقسم بأن قلبي يتألم من قادر اوقف ارتجف لأن أشوف أخواتي وبناتي بدون حجاب حجاب أمريكي في الطرقات احنا الليلة نعز أمير المؤمنين نطوف على أخوات بدون حجاب إسلامي وجالسين أمام الأولاد كل واحد يطالع وحده وين عندنا التقدم وين الشيعة وين التشيع وين حب امير المؤمنين إذا كان حب أمير المؤمنين كلام على اللسان ما منا فائدة وين العلماء؟ أيها العلماء نداء إلى العلماء ماكو عالم واحد يشوف هذا الواضع هذا إخوان كل واحد يجيب بناته يفلتهم في المنامه ويمشي ليش بيروحون العزل؟ او انت ايها الاخ المؤمن بتجي العزى تجيب خواتك بعد تطهم هني خليه يصير حل اخوان ترى هذا العزى ما ينفع يا ريت يبلد العزى وما يصير هذا الوضع الوضع الموجود العزاء مستحبس بس اللي قاعدين يشوفه كله محرم الى متى السكوت اذا كنا ما احنا قابلين بالوضع الموجود لانه ظلم خارجي علينا أن نقضي على الظلم الموجود داخل القلب داخل النفس أولا لنقول هيهات من نفس اللي نحارب حكومة كاملة وأنا بنتي وأختي ما أستطيع أقدبها في البيت والله حرام حرام أخوات رجاء أن تحبون نسينة والزهرة قوموا روحوا بيوتكم هذا الجلوس ماينفع